بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فصل الله العظيم رب العاشر العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه نواصل أيها الأحبة قراءتنا لهذا الكتاب العظيم المختصر في التفسير وقد وصل بنا المقام إلى سورة الزمر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم قال المفسرون رحمه حفظهم الله سوره الزمر مكية مقصد السورة تركز على الدعوة للتوحيد والإخلاص ونبذ الشرك وعاقبة كل في الآخرة أو عاقبة كل في التفسير قال تنزيل القرآن من الله العزيز الذي لا يغالبه أحد الحكيم في خلقه وتدبيره وشرعه ليس منزلا من غيره سبحانه انا انزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين قال المفسرون انا انزلنا اليك ايها الرسول القران مشتملا على الحق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 وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَذِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفًا إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَرِفُونَ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار قال المفسرون ألا لله الدين الخالي من الشوائب والذين اتخذوا من دون الله أولياء من الأوثان والطواغيت يعبدونهم من دون الله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 من هو كاذب على الله ينسب له الشريك منكر النعم الله عليه لو أراد الله أن يتخذ ولدا لصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار قال المفسرون لو أراد الله اتخاذ ولد كما يزعمه المشركون تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا لاختار من خلقه ما يشاء فجعله بمنزلة الولد تنزه وتقدس عما يقوله هؤلاء المشركون هو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله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 فوائد من الآيات أولا الداعي إلى الله يحتسب الأجر من عنده لا يريد من الناس أجرا على ما يدعوهم إليه من الحق ثانيا التكلف ليس من الدين ثالثا التوسل إلى الله يكون بأسمائه وصفاته وبالإيمان وبالعمل الصالح لا غير وهذه مسألة مهمة يعني هي شبهة المشركين أنهم يتوسلون بغير الله وبغير الأعمال الصالحة بل ويستشفعون الملائكة والأنبياء والقبور والأصنام من دون الله بل ويعبدونهم من دون الله ظنا منهم أن ذلك يقربهم إلى الله ولذلك حكم الله عليهم بالكفر فقال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم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 ينشئكم سبحانه في بطون أمهاتكم طورا بعد طور في ظلمات البطن والرحم والمشيمة ذلكم, الله، ذلكم الذي يخلق ذلك كله هو الله ربكم له وحده الملك لا معبود بحق غيره فكيف تصرفون عن عبادته أو فكيف تصرفون عن عبادته إلى عبادة من لا يخلق شيئا وهم يخلقون إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم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 إن تكفروا أيها الناس بربكم فإن الله غني عن إيمانكم ولا يضره كفركم وإنما ضارروا كفركم عائد إليكم ولا يرضى لعباده أن يكفروا به ولا يأمرهم بالكفر لأن الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر وإن تشكروا, وإن تشكروا الله على نعمه وتؤمنوا به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 لا يخفى عليه شيء مما فيها وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة من قنسي ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنَدَداً وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنَدَداً لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْتَ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 ثم إذا أعطاه نعمة بأن كشف عنه الضر الذي أصابه ترك من كان يتضرع إليه من قبل قال ترك من كان يتضرع إليه من قبل وهو الله وجعل لله شركاء يعبدهم من دونه قل أيها الرسول لمن هذه حاله استمتع بكفرك بقية عمرك وهو زمن قليل فانك من اصحاب النار الملازمين لها يوم القيامه ملازمه الصاحب لصاحبه ام من هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربي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 العقول السليمه قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى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 رعاية الله للإنسان في بطن أمه ثانيا ثبوت صفة الغنى وصفة الرضا لله سبحانه ثالثا تعرف الكافر إلى الله في الشدة وتنكره له في الرخاء دليل على تخبطه واضطرابه رابعا الخوف والرجاء صفتان من صفات أهل الإيمان خامسا نفي مساواة الكافر العاصي والمؤمن المطيع نعم شيخ حسن تشاركنا بارك الله فيك في القراءة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يبارك فيك أحفظك تشارك في القراءة أشرق بس ما معي أنا هقرأ من ال من الشاشة شيخ اللي عندك الله يكتب لك ممكن. عظيم تفضل. عز وجل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين أيها الرسول إني أمرني الله أن أعبده وحده مخلصا له العبادة أمرني بذلك وأمر من من يتبعني. من يتبعني، من يتبعني، وأمرت لضم العين يتبعني، أي نعم، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وأمرني أن أكون أول من أسلم له ون ونقاد من هذه الأمة. قل إن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 لا اعبد لا اعبد معه غيره لا اعبد يا شيخ بالفتح لا اعبد بالضم لا. لا اعبد معه غيره فاعبدوا ما شئتم من دونه قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه ألا ذلك هو الخسران المبين فاعبدوا أنتم أيها المشركون ما شئتم من دونه من الأوسان والأمر للتهديد قل أيها الرسول إن الخاسرين حقا هم الذين خسروا أنفسهم وخسروا أهليهم فلم يلقوهم لمفارقتهم لهم بانفراده بانفرادهم بدخول الجنة فلم يلقوهم فلم يلقوهم لمفارقتهم لهم بانفرادهم بدخول الجنة أو بدخولهم معهم النار فلم يلتقوا أبدا ألا ذلك حقا هو الخسران الواضح الذي لا لبس فيه فاحظ هنا أيها الأحبة يعني العلماء هنا قالوا والأمر للتهديد وهذه مسألة مهمة ينبغي لنا أن نفهم في فام كلام الله القرآن كلام الله نزل بلسان العرب ولغه العرب فلا بد أن يفهم بكلام أو بسياقات العرب يعني من العجائب والعجائب جمة أنه في هذا العصر جاء من هؤلاء الملاحدة والكفرة من يستدل بالقرآن على جواز الكفر ومن الأدلة قالوا قد أمرنا الله أن نعبد غيره ما هو الدليل؟ قالوا مثلا هنا يقول الله فاعبدوا ما شئتم من دونه فاعبدوا ما شئتم من دونه قالوا ففي هذا دليل على أنه يجوز عبادة غير الله ولذلك هذه الإشكالية التي وقع فيها هؤلاء أنهم يفهمون القرآن على غير لسان العرب فالعرب إذا قيل لهم مثل هذا فهموا أن هذا الأمر للتهديد والوعيد وليس من حقيقة الأمر وإنما يفهم منه أن هذا تهديد ولذلك ينبغي أن يفهم كلام الله على سياق العرب وعلى سياق لسان العرب يعني مثل قوله تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يعني ليس هذا في دليل على جواز الإيمان الكفر بالله صلى الله عليه وسلم والعافية وإنما هذا مقام تهديد ولذلك جاء بعدها إن اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها ينبغي أن يفهم القرآن وهذا هذه المسألة مهمة جدا ولذلك كما قال الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أكثر ضلال أهل البدع إنما جاء من عجمة اللسان من عجمة اللسان وذكر سببين رئيسيين في الضلال عن الحق واتباع الهدى قال إما عدم معرفة الدليل او فهم الدليل على غير مراده نعم أحسن الله لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون لهم من فوقهم دخان ولهب وحر ومن تحتهم دخان ولهب وحر ذلك المذكور من العذاب يخوف الله به عباده معلش حرك سامي يا شيخ الله يحفظك ابشر ابشر يا عبادي فاتقوني بامتثال اوامي واجتناب نواهي ولما ذكر الله المجرمين ذكر احوال عباده الصالحين فقال على كده هتعبك يا شيخ لو تقرأ واصل واصل يا شيخ واصل والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد اواصل يا شيخ الأول الثانية اي نعم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم اولو الألباب والذين اجتنبوا عبادة الأوثان وكلما يعبد من دون الله ورجعوا إلى الله بالتوبة لهم البشرى بالجنة عند الموت وفي القبر ويوم القيامة فبشر أيها الرسول عبادي الذين يستمعون القول ويميزون بين الحسن منه والقبيح فاتبعون أحسن القول لما فيه من النفع أولئك المتصفون بتلك الصفات هم الذين وفقهم الله للهداية وأولئك هم أصحاب العقول السليمة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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ ينابيع فِي الْأَرْضِ فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثم فَتَرَاهُ مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب إنكم تعلمون بمشاهدة أن الله أنزل من السماء ماء المطر فأدخله في الأرض ثم أخرجه عيونا وأنهارا ثم يخرج بهذا الماء زرعا مختلف, مختلف الألوان ثم ييبس الزرع فتراه أيها المشاهد مصفر اللون بعد أن كان مخضرا ثم يجعله بعد يبسه متكسرا متهشما إن في ذلك المذكور لتذكيرا لأصحاب القلوب الحية فوائد من الأعياد لاحظوا أيها الاحبه هنا يعني كيف حصلت المقارنة بين أهل الإيمان وأهل الشرك والعياذ بالله يعني كيف هؤلاء يستمعون الحق فيتبعونه وأولئك يستمعون الحق فيعرضون عنه نسأل الله السلام والعافية فلذلك حق لهؤلاء النعيم أو حق لهم النعيم وحق لهؤلاء العذاب بسبب إعراضهم نسأل الله السلام والعافية ولذلك قدم الإسلام لا تثبت إلا بالتسليم والاستسلام لله سبحانه وتعالى ولذلك امتدح الله نبيه إبراهيم بهذا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين نعم فوائد من الآيات واحد. إخلاص العبادة لله شرط في قبولها المعاصي توجب عذاب الله وغضبه هداية إلى الإيمان بيد الله وحده وليست بيد الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لأن الهداية هدايتان الهداية هدايتان هداية والإرشاد وهذه لكل أحد اتبع الحق يدل على الحق وهداية التوفيق وهذه ليست إلا لله قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحبت ولكن الله يهدي من يشاء نعم طيب وصل الوجه الآخر الشيخ حسن أفمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين اثمن شرح الله صدره للاسلام فاهتدى إليه فهو على بصيره من ربه مثل من قسى قلبه عن ذكر الله لا يستويان ابدا فالنجاه للمهتدين والخسران لمن قسد قلوبهم عن ذكر الله اولئك في ضلال واضح عن الحق والله يا اخو هذه الايه من اعجب الايات التي تدل أن الإسلام والإيمان راحة للإنسان في حياته يعني تخيل أنك بمجرد أن تسلم يشرح الله صدرك الله أكبر أما أولئك الذين لم يتبعوا الإسلام ولم يتبعوا الهدى والإيمان قال الله عنهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله قلوبهم قاسية قلوبهم ضيقة قلوبهم فيها ضنك فيها نكد نسأل الله السلامة والعافية نعم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني الآية التي بعدها فيها دلالة واضحة على أن القرآن يشرح الله به الصدور نعم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مسانية قشعر منه جلود تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد الله نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الذي هو أحسن الحديث أو هو الله نزل على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الذي هو أحسن أحسن حديث أنزله متشابها يشبه بعضه بعضاً في الصدق والحسن والاختلاف وعدم الخلاف تتعدد فيه القصص والأحكام والوعد والوعيد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 ومن يخزله الله ولم يوفق للهداية فليس له من هاد يهديه, يهديه. لاحظوا الآن هذه الآية الآن العلماء تكلموا عن المتشابه فهذه الآية يذكر الله سبحانه وتعالى فيه أن القرآن متشابه وجاء في آية أخرى أن القرآن محكم قال الله سبحانه وتعالى كتاب أحكمت آياته وجاء في آية أخرى آية ال عمران أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه فما المراد بالمحكم والمتشابه في هذه الآيات يقال للجمع بين هذه الآيات لابد أن نعرف المعنى الذي يراد به متى يكون القرآن متشابهاً كله ومتى يكون محكماً كله ومتى يكون محكماً بعضه ومتشابها بعضه هنا لاحظوا العلماء هنا ذكروا قالوا متشابها يشبه بعضه بعضا. أي أن المقصود هنا في التشابه أنه كله يشبه بعضه بعضاً فلا يوجد فيه كما يقال اختلاف ولذلك أنت تنظر قصة موسى ذكرت في أكثر من موضع كلها تشبه بعضها بعضا صفة الجنة صفة النار والعياذ بالله كلها يشبه بعضها فمن هذه الناحية القرآن كله متشابه أي يشبه بعضه بعضا واضح؟ طيب من الناحية الأخرى القرآن محكم كله أي ليس فيه خطأ محكم كله ليس فيه خطأ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وقال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا إذن قولنا متشابه كله معناه أنه يشبه بعضه بعضا قولنا محكم كله أي أنه محكم لا خطأ فيه طيب آية آل عمران التي ذكرت بعضها أن بعض الآيات منها محكم ومنها متشابه فالمراد بها أن هناك بعض الآيات لا تحتمل إلا معنى واحدا فهذه محكمة طيب مثل قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد هل تفهم منها غير الوحدانية لله لا يمكن أن تفهم إلا هذا المعنى فاعلم أنه لا إله إلا الله فهذه لا تحتمل إلا حكما واحدا أو لا تحتمل إلا معنا واحد فهذا محكم عندنا بعض الآيات من المتشابه أي التي تحتمل أكثر من معنى تحتمل أكثر من معنى وهذه المعاني منها ما يكون حقا أو قد تكون كلها حقا وقد يكون بعضها حقا وبعضها لا يراد في القرآن فمن العمل مع هذا الذي يحتمل أكثر من معنى أن يرد هذا المتشابه إلى المحكم فيفهم بنفس هذا الفهم واضح المعنى إذا كان عندنا آية حصل فيها أنها تحتمل أكثر من معنى فما هو المعنى المراد؟ الله سبحانه وتعالى قال أننا نرجع هذا المتشابه إلى المحكم حتى نفهم المراد قال الله سبحانه وتعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب ثم قال وأخر متشابهات يعني معنى أن هذا المتشابه يرد إلى المحكم فيفهم هذا لماذا جعل الله هذا المتشابه قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إذا جعله الله سبحانه وتعالى هذا ابتلاء لعباده منهم من يأخذ هذا سبيلا للضلال والعياذ بالله ومنهم من يأخذه سبيلا للهداية والإيمان، ولذلك قال بعد هؤلاء قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، ثم ذكر الصفة الثانية لأهل الإيمان قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به. كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب طيب هذا ما اعتزنت الآن تسأل اذكر لنا مثال للمتشابه أي متشابه تريد إن كنت تريد المتشابه أي أنه يشبه بعضه بعضا هذا كله القرآن كله هكذا قصة موسى قصص الجنة قصص النار الأحكام كلها تشبه بعضها بعضا أما إن كنت تريد من المتشابه الذي يراد به يحتمل أكثر من معنى هذا في آيات يعني وردت هكذا مثل قوله مثلا سبحانه وتعالى آآ آآ مثلا آآ الحد أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج هذه الآن قوله ولا جدال في الحج ما المراد بمعنى ولا جدال أو ما المراد بمعنى ولا فلا رفث أو ولا فسوق هذا يحتمل أكثر من معنى فيرد إلى المحكم حتى نفهم معنى الرفث ونفهم معنى الفسوق ونفهم معنى الجدال المنهي عنه في الحج فهذا هو إذا كانت هناك آية تحتمل أكثر من معنى نعيدها إلى المحكم حتى نفهم القرآن على المراد الذي أراده الله سبحانه وتعالى هل هذا المعنى واضح يا إخوة؟ سؤال الله يحفظك الشيخ لو سمحت الشيخ فضل الشيخ حسن المتشابه شيخ لا علاقة له بين الناسخ والمنسوخ أبدا؟ إلا الناسخ والمنسوخ من الأمور التي يرجح فيها بين المحكم والمتشابه يعني, يعني أنت بتم ولا متشابه فالسُّوق النهائي النص النهائي المتشابه هذا من لذلك عندما جاء ابن عباس فسر فيتبعون ما تشابه منه مباشره قال ابن عباس الناسخ والمنسوخ هذا الله فلذلك الناسخ والمنسخ يدخل في المتشابه يعني مثلا آية كانت حكما ثم نسخت فالمنسوخ أصبح متشابها والناسخ هو المحكم نعم لذلك ابن جرير رحمه الله لما انفسر هذه الآية عندما ذكر ذكر خمسة أقوال فيها من ضمنها أن المحكم هو الناسخ والمتشابه هو المنسوخ هذا أحد الأقوال نعم أثمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامه وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ايستوي هذا الذي هداه الله وفقه الله يحفظك الشيخ تحريكه بسيطه تحريكه بالسهم بس أيستوي هذا الذي هداه الله ووفقه في الدنيا وأدخله الجنة في الآخرة ومن كفر ومات على كفره فأدخله النار مغلول اليدين والرجلين لا يستطيع أن يتق النار إلا بوجهه المكب عليه وقيل للظالمين لأنفسهم بالكفر والمعاصي على سبيل التوبيخ ذوقوا ما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي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 الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر فأزاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون هذا من الوقوف الجميل جزاك الله خير نعم أقول هذا من الوقوف من الوقوف الجميل لو كانوا يعلمون ذلك ذكروا قالوا سبعة سبعة عشر موضعا في القرآن يستحب فيه الوقف عند قوله لو كانوا يعلمون لو كانوا يؤمنون إلى آخره فذكروا سبعة عشر موضعا يستحب فيها الوقف وشدد بعضهم فأوجب الوقف والصي عدم الوجوب نعم فأذاقهم الله بذلك العذاب الخزي والعار والفضيحة في الدنيا في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة الذي ينتظرهم أعظم وأشد لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مسألة لعلهم يتذكرون قرآن أعد. نعم أعد الآية ولا قد ضرب دل والضاد مع بعض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 والإيمان والكفر وغير ذلك وجاء أن يعتبر ورجاء رجاء, رجاء أن يعتبر بما ضربناه منها فيعمل بالحق ويترك الباطل قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون جعلناه قرانا بلسان عربي لا وجاج فيه ولا انحراف ولا لبس رجاء أن يتقوا الله باتباع آوامره واجتناب نواهيه ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ضرب الله مثلا للمشرك والموحد رجلا مملوكا لشركاء متنازعين ان أرضى بعضهم أغضب بعضا أعضح. فهو في واضطراب ورجلا خالصا لرجل وحده يملكه ويعرف مراده فهو في طمانينه وهدوء بال لا يستويان هذا الرجلان الحمد لله بل معظمهم لا يعلمون فلذلك يشركون مع الله غيره. والله يا شيخ أنا بمثل هذه طبعا مع إن شاء الله ما في قرب للتشابه اللي يشتغل في مسجد ويبغى يرضي ولا ولا واحد من أهل المسجد رضا عنه. إيه نعم. <تصفيق> يرضي هذا وهذا يغضب ويرضي الله المست. إيه رؤى الناس غير لا تدرك ولذلك الله. كما يقال هذا في في أمر الآخرة لينبغي للإنسان أن يعمل في رضا الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصر لنا هذا كما ورد في عند البيهقي والطبراني من حديث عائشة أنها أرسلت لمعاوية قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الناس بسخط الله من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عنه الناس لذلك الإنسان يسعى في رضا الله ومن كان عنك غاضبا في هذا اليوم سيرضى عنك إن كنت تعمل في رضا الله نعم. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون لكن يا شيخ حسن بارك الله فيك هذه الآية ضربت لأعظم مثل وهو مثل الإيمان والشرك نسأل الله السلام والعافية التوحيد والشرك الإسلام والكفر وذلك ده. لأن الإنسان الذي قد أسلم وجهه لله لا يرجو إلا الله فلذلك حاله مطمئنا نفسه هادئه لماذا؟ لأنه يسعى في رضا رب واحد أما من اتخذ من دون الله أندادا فهو لا يدري من يرضي نسال الله السلامة والعافية نعم أحسن الله لك إنك أيها الرسول ميت وإنهم ميتون لا محالة ثم إنكم أيها الناس يوم القيامة عند ربكم تختصمون فيما تتنازعون فيه فتبين المحق من الباطل المبطل فوائد من الآيات لا يستوي من كان على هدى من ربه ومن كان قلبه قاسيا وهو في ضلال مبين القرآن الكريم هو أحسن الحديث لأنه كلام الله وهو صادق في كل ما جاء به أهل الإيمان والتقوى هم الذين يخشون يخشعون لسماع القرآن وأهل المعاصي والخزلان هم الذين لا ينتفعون به التكذيب بما جاءت به الرسل سبب نزول العقل إما في الدنيا إما في أمر الآخرة أو... لم يترك القرآن شيئا من أمر الدنيا والآخرة إلا بينه إما إجمالا أو تفصيلا وضرب له الأمثال أحسن الله إليك يا شيخ حسن الشيخ حمام تشاركنا في القراءة أو الشيخ عبد الحكيم احنا نريد نسمع ورش شيخ عبد الحكيم طيب شيخ حمام تشاركنا في القراءة لا يا شيخ أنا مستمع لأني أنا في القراءة أجيب الله معم حلقة معانك الله الشيخ عزيزي مترضى <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ممكن أن نتقل يا شيخ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم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 مما نسب إلى الله ما لا يليق به من الشريك والزوجة والولد وكذب بالقرآن ولا أحد أظلم ولا أحد أظلم ممن كذب بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحق أليس في النار مأوى ومسكا للكافرين بالله وبما جاء به رسوله بل إن لهم مأوى بلى ان بلى ان لهم ماوى ومسكى للكافرين بالله وما جاء به رسوله وما جاء به رسوله اين تقرا هذه فمن ايه فمن أظلمه لا بس ليس في النار ماوى ومسكى للكافرين بالله وبما جاء به رسوله بلى ان ان لهم بلى ان لهم لماوى ومسكنا فيها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 ولذلك هذه الآية قيل أن إنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه والذي جاء بالصدق رسول الله وصدق به أبو بكر رضي الله عنه ولكن عادت العلماء أنهم يحملون مثل هذه الآيات على العموم ويدخلوا فيها دخولا اوليا أبو بكر رضي الله عنه وبقية الصحابة رضوان الله عليهم مجمعين فإنهم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق صدقوا به مباشرة وقيل من تفسير, من تفسير هذه الآية أن هذا المقصود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه جاء بالصدق وصدق به فهاتان صفتان ترجعان لشخص واحد لكن حمل الآية على العموم الذي ذكره العلماء هنا هو الأفضل نعم لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكبر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن, ك... بأحسن الذي كانوا يعملون لهم ما يشاءون عند ربهم من الملذات الدائمة ذلك جزاء المحسنين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 عليس الله بكاف عبده و بالذين بلذين من دونه و من يضلل الله فما له من هاد و من يهد الله فما له من مضل الله بعزيز ذو نعم هل ومن يهدي الله ومن على الله فما له من ومشي على الله بعزيز على الله الله بكاف عبده محمد صلى الله عليه وسلم الله دينه ودنياه ودفع مم. ودفع دوه عنه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 ولم يوفق هو للهدايه الله أعد ومن يحذر الله, الله ولم يوفقه هو للهدايه فما له من هاد يهديه ويوفقه ويوفقه ويوفقه ويوفق ويوفق ويوفق ويوفق ويوفق تسكن القاف وي ويوفقه اي هكذا اي الله خير و إيه نعم ومن يوفقه الله ومن يوفقه الله للهدايه فلا مضل يستطيع اضلاله اليس الله بعزيز لا, لا يغالبه أحد ذو انتقام ممن يكفر به ويعصيه بل انه لعزيز ذو انتقام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 هل هن كاشفات ضرره أو أرادني برحمه؟ هل هن ممسكات؟ هل هن ممسكات رحمتي؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولين سألت أيها الرسول هؤلاء المشركين من خلق السماوات ومن خلق الأرض ليقولن خلقهن الله قل لهم اظهارا لعجز آلهتهم أخبروني عن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله إن أراد الله أن يصيبني بضر هل تملك إزالة, إزالة ضره عني أو إن, أراد أو إن أراد ربي أن يمنحني رحمة منه هل يستطيع منه ما رحمته عني؟ قل لهم حسبي الله وحده عليه اعتمت في أموري كلها وعليه وحده يعتمد المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من ياتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم قل أيها الرسول يا قوم يا قوم اعملوا على, على الحالة التي ارتضيتموها من الشرك بالله إني عامل على ما أمرني ربي به من الدعوة إلى توحيده وإخلاص, وإخلاص العبادة له فسوف تعلمون عاقبة كل مسلك سوف تعلمون من يأتيه عذاب في الدنيا يذله, يذله, يذله ويهينه يهينه. ويهينه ويتنزل عليه في الآخرة عذاب مقيم, مقيم لا ينقطع ولا يزول فوائد من الآيات تبوت حفظ الله للرسول صلى الله عليه وسلم أن يصيبه, أن يصيبه, أن يصيبه, أن يصيبه أعداءه بسوء, بسوء ليس كذلك كذا بلى الإقرار بتوحيد الربوبية فقط بغير توحيد الأولوهية لا ينجي صاحبه من عذاب النار وذلك لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بإخلاص العبادة له وحده فمن لم يخلص العبادة لله وحده فهو من المشركين وإن أقر لله بالربوبية طيب نقف هنا يا انتهى الوقت والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جزاكم الله خير مشايخنا جزاكم الله خير وحسن الله لك مشايخنا.